وَمَجِّدِ اللَّهَ الَّذِينَ اسْتَقَرُّوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَبُونَ أَمَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل.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 فَاعْبُدْ أَيُّهَ الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُتِيَ إِلَيْكَ وَلَنَذِيرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ثُمَّ لَنَحْفَظَ عِبَدَكَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين